بسم الله الرحمن الرحيم إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم أيها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدنا أن نقدم لكم تلاوة قرآنية عطرة لقارئ من أساتذة التلاوة وعلن كبير في فن أداء وتلاوة القرآن الكريم رحل عنا بجسده وبقي خوته وحسن تلاوته تعيش في القلوب والمجدان وتؤثر فينا تأثيرا عظيما لما فيها من بشوع وإتقان وحسن بيان. إنه القارئ المرحوم فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الله محمود لما تيسر من صورتي الرعد والتحرير. <تصفيق> جعلت تلاوته في ميزان حسناته ونفع بها المستمعين والمحبين للقرآن من أمة سيد فييد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام والآن نحيا مع تلاوة القرآنية العصرة. a mm -hmm. و هو كده كان عين الله والصلاه والسلام و Ya ayyuhalladhina <laughs> amanu فضيلة القارئ المرحوم الشيخ عبد المعز عبد الله محمود عنا وعن القرآن خير الجزاء وجعل تلاوته في ميزان حسناته ورفعة له في الدرجات عند الله تقبله منا خالص الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا محمد